والليل إذا يغشى 112. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى 114. إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرا 115. من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردا 119. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغى 111. وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى